119. فَمَا فما خطبكم أيها المرسلون 110. قالوا إنا قَوْمٍ إلى قوم مجرمين 111. لنرسل عليهم حجارة من طين 112. 119. فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين 110. فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين 111. وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم وفي موسى 114. فأرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين 115. فتولى وَقَالَ وقال ساحر أو مجنون 116. فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو ملين 117. وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم مَا تَذَرُو مِنْ شَيْءٍ أَتَتْ عَلَيْهِ إِلَّا جَعَلَتْهُ كَرِيمًا وَفِي ثَمُودَ إِذْ قِيلَ لَهُمْ تَمَتَّعُوا حَتَّى حِينٍ فَتَمَعُوا مِنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ فَأَغْدَتْهُمْ الصَّاعِقَةُ وَهُمْ يَنظُرُونَ فَمَا اسْتَطَاعُوا مِنْ قِيَامٍ وَمَا كَانُوا مُنْتَصِرِينَ 111. وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين 112. والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون 113. والأرض 112. ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون 113. ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين 114. ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين كَذَلِكَ كذلك ما أتى الذين من إِلَّا من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون 110. أتواصوا به بل هم قوم طاغون 111.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 112. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين 113. فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون 114. فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون بسم الله 112. وكتاب مسكور 113. إيرق منشور 114. والبيت المعمور 115. والسقف المرفوع 116. والبحر المسجور 117. إن عذاب ربك لواقع يَوْمَ تَمُورُ السَّمَاءُ مَوْرًا وَتَزِيْرُ الْجِبَالُ سَيْرًا فَوَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ الَّذِينَ هُمْ فِي خَوْضٍ يَلْعَبُونَ يَوْمَ يُدْعَوْنَ إِلَى نَارِ جَهَنَّمَ نَدْعَاهَا هَٰذِهَ النَّارُ الَّتِي كُنتُمْ 119. بها تكذبون 110. أففحر هذا أم أنتم لا تبصرون 111. إصلواها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون 112. <تصفيق> 111. فِي في جنات ونعيم بِمَا فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم 113. قلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون 114. وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحورِ الْعَيْنِ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ قُلْ لِّمَنِ الْأَرْضُ وَمَن فِيهَا وَأَمدَدِنَون بِفَكِهَةِ وَلَحْمِم مَِّا يَشْتَعون يتَنَازَعُونَ فِيه كَأسَل ل لَغُون فِيهَا, فيها وَل تَأفم